اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن ل م ؤ ن ي ذ يبايعونك تحمل الشجره ة فعلم في ل ما ق و ب م فعلم ما في قلوبهم فانزلت السكينه ت عليهم واثابهم ففتحوا قريبا ي ظ كثيره ياخذونها و ك ا ن الله ع ز ي ز ا حكيم Bye. Bye! Bye. ان يكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ولو ق ا ت ل ك م لهن كفرول ولو ا ل ذ د ب ا ر ثم لا يجدون وليا ولا نقول ع وهو الذي كفى الهي هم عنكم وانهيكم عنه بطن مكه بعد ان أ غ ف ر ك م عليه 「お前は」 وكان الله بما يعملون بصير من أ ن يبلغ محله ولولا رجال م م ن و ن ونساء أ مؤمنات لم تعد لهم ان تطؤوا you WHOO! <laughs> لو ت ز ي ل و ا لعذبنا الذين كفروا منهم ا ذ ا ب اليم يظنك في ق ل ب ه ا ح م ي ت ح م يفنجان ي ه فانزل الله سكينته سكينه ت على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم ك ل م ة التقوى الزم هم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء ا ل ي I'm not d o w n g to be able to do t h Okay. <inaudible> o h فتدخلن المسجد الحرام انشق يحرقون ر ؤ و س ك م ومقصرين لا تقاطون فعلم ما ل لم تعلموا تعلم فجعلهم فتفتح قريبا I'm living in t h old stuff that was sweet. محمد رسول الله すいませ you、yeah. ومثل في ايه ك ذ ر ع ا خ ر ش ط ه فاجره ف ا س ت ا ل ظ ت ا ل د و ى على سوره م و س ه النابلسي للعلوم ا ل أ س ل ا م ي ه كما سنعم في ت و ر ت ولو عوفا س ت <تصفيق> ب ل ض فاستوى على س و ق يعجب ا ل ز ر ا ن يغيظ به ملك و ه عمل و الصالحات منهم مغفره وادرا عظيما الله